احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ممشفين اجمعين شيخنا حفظكم الله هذا سائل يسأل يقول ما الفرق بين آياته ومخلوقاته آيات الله جل وعلا هي دلائل وبراهين وهي من جملة المخلوقات قد مر معنا قول القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد لكن معنى الآيات باعتبار آخر أوسع لأن آيات, لأن آيات الله جل وعلا يتناول الآيات المشهودة المخلوقة التي هي الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه آيات مخلوقه لله تبارك وتعالى، ويشمل أيضا آياته المطلوة التي هي كلامه وكلام الله غير مخلوق، ومن من آيات الله الدالة على على الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم هذا يقول إذا أشرك المسلم بشيء هل يستطيع يتوب؟ قبل موته الله جل, الله جل وعلا قال في سوره الزمر قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم قوله تعالى يغفر الذنوب جميعا هل يدخل فيه الشرك ولا يدخل إن الله يغفر الذنوب جميعا هل الشرك داخل أو غير داخل وكيف نوفق بين هذه الآية وبين قول إن الله لا يغفر أن يشرك به قوله إن الله لا يغفر ان يشرك به أي إذا مات على ذلك وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي ممن تاب من ذلك ما الدليل إن الله يغفر الذنوب جميعا أي في حق من تاب لأن الله قال قبلها لا تقنطوا ومعنى لا تقنط أي توبوا توبوا إلى الله مهما عظم ذنبك لا تقنط مهما كبر لا تقنط لأن الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم لا تقنط توب إلى الله يتوب عليك الشرك الإلحاد أي ذم من تاب تاب الله عليه إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك في حق من تاب من ذلك فالتوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تهدم ما كان قبلها من تاب تاب الله عليه والتوبة لها شروط معلومة. لا بد من تحقيقها توبوا إلى الله توبة نصوحه لا تكون التوبة نصوحا إلا بشروط ثلاثة أن يقلع عن الدم فورا وأن يعزم الا يعود إليه وأن يندم على فعله هذه شروط لا بد أن تكون في الإنسان لتكون توبته مقبولة يندم على الذنب الذي فعله ويقلع عنه ويعزم يعقد النية ألا يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين أموال أو نحو ذلك لابد من إعادة الحق لأهله حسن الله إليكم هذا السال يقول هل يجوز إخراج الزكاة لشخص أو يعطى الزكاة لشخص دون, إخبار دون أن يخبره بأنها زكاه ربما لم يأخذها المهم أن يكون مستحق المهم أن يكون مستحق تتأكد أنه من أهل الزكاة فإذا تأكدت من ذلك لا ضرورة أن تقول هذا من مال الزكاة لكن لا بد أن تكون على علم ومتأكدا أنه من أهل الزكاة نعم وهذا السؤال يقول كثير من الناس عندما نقول له إن الله مستوى على على عرشه يقول لك أين كان قبل أن يخلق العرش قل له قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله كان الله ولم يكن شيء قبله فالله جل وعلا كان ولم يكن شيء قبله وخلق جل وعلا العرش واستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته وأعظم المحرمات وأشدها على الإطلاق أن تقول على الله ما لا تعلم ولا تقف ما ليس لك به علم فالقول على الله جل وعلا بلا علم هذا أكبر المحرمات وأعظمها ولهذا بالقول على الله بلا علم وجد الشرك وجد الكفر وجد الإلحاد وجدت الزندقة وجد كل بلاء وشر فيجب على الانسان ان يحذر من ان يكون على الله او في دين الله بلا علم والعلم هو قال الله قال رسوله لا ان يخوض الانسان بفكره المجرد او عقله القاصر ويبدا يخوض في الله وفي اسماءه وصفاته بعقله وفكره هذا ضلال اياك ان تقول في الله او في دينه الا بالدليل قال الله قال رسوله عليه الصلاه والسلام أين كان الله قبل العرش؟ الجواب قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله تأتي بالأحاديث وبكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وفي ذلك العصمه والأمنة من الخطأ والزلل والسلامة من القول على الله بلا علم ومن القفول ما ليس لك به علم والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا نسأل الله لنا أجمعين التوفيق هذا سائل يقول ما الفرق بين الإيمان الواجب والإيمان المستحب الفرق بين الإيمان الواجب والإيمان المستحب هو أن أمور الإيمان منها واجبات ومنها مستحبات منها واجبات ومنها مستحبات وهي داخلة في الإيمان فكل خصال الإيمان الداخلة في الإيمان وهي واجبة تعد من الإيمان الواجب وكل خصال الإيمان الداخلة في الإيمان وهي مستحبة تعد من الإيمان المستحب ولهذا تمت فرق بين الإيمان الواجب والإيمان المستحب، الإيمان الواجب إذا نقص يحاسب عليه العبد، والإيمان المستحب إذا نقص لم يحاسب عليه، لم يحاسب عليه. إذا فعله أثيب، وإذا لم يفعله لم لم لم يعاقب عليه، يعاقب على ترك الواجبات. أما المستحبات إن فعلها أثيب، وإن لم يفعلها لم يعاقب. هذا سائل يقول. هل يجوز المرور هل يجوز المرور بين يدي المصلين في المسجد النبوي الشريف يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين في بعض الروايات خريفا خير له من أن يمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالمرور بين يدي المصلي ليس بالأمر الهين. ولهذا يجب على العبد أينما كان أن يحتاط لنفسه وأن يحسب لهذا الأمر حسابا وان لا يستهين بهذا الأمر لأن يقف, خير من لأن يقف أربعين خريفا خير لهم من أن يمر بين يديه أربعين سنة يقف أفضل لهم من أن يمر بين يدي المصلي نعم حسنا الله هذا السائل يقول <تصفيق> إذا وصلت إلى الحرم المكي وأنا محرم وقد أقيمت الصلاة الفريضة فلأشرع في الصلاة ام أبدأ بالعمرة إذا وصلت والصلاة قائمة تشرع في الصلاة تصلي ثم بعد ذلك تؤدي طواف العمرة أو طواف القدوم إن كنت قارن أو مفردا نعم السلام عليكم يقول السائل هل يجوز الدعاء بالأدعية الواردة في القرآن في السجود علما أن قراءة القرآن منهي عنها في الركوع السجود إذا دعا بالدعاء لا, لا, لا, لا لقصد قراءة القرآن وإنما دعا قربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء فهذا لبس ليس قراءة للقرآن في السجود وانما هو دعاء يدعو الله تبارك وتعالى به نعم هذا سائل استشكل كلام الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى يقول الشيخ في منسكه فيما يجب على المحرم والا يتطيب في بدنه او ثوبه او مأكله او مشربه يقول ما معنى التطيب في المأكل والمشرب التطيب في المأكل والمشرب أن يكون الأكل يضاف إليه أشياء تطيبه يعني يكون له رائحة, رائحة طيب أو نحو ذلك فيزكو ويطيب ويكون به رائحة طيبة رائحة عطرية لعل هذا المقصود بكلامه والله أعلم أحسن الله إليكم هذا يسأل عن الاشتراط وإن حبسني حابس هل هو للرجال أم للرجال والنساء أيضا هذا للرجال والنساء إذا كان الإنسان يخشى من شيء من مرض أو شيء من, من هذا القبيل فله أن يشترط له أن يشترط والاشتراط هو أن يقول بعد التلبية إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وفائدة هذا الاشتراط أنه لو قدر أن حصل له حابس منعه من المواصلة لأداء الحج أو العمرة فإنه يتحلل من إحرامه ولا, علي ولا, ولا شيء عليه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه لأنه اشترط نعم وهذا يقول ما حكم من قال لك سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك ادعوا لي وهم كثير فكيف فعل؟ ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام يبلغونني عن أمة السلام فأرسال السلام مع الزوار والحجاج هذا العمل لا أصل له هذا العمل لا أصل له وإذا كان اوصاك بهذا الأمر فقد اوصاك بأمر غير مشروع بأمر غير مشروع ولا دليل عليه لا دليل على مشروعيته والعبد أينما كان في الدنيا إذا صلى وسلم على رسول الله في أي ساعة من ليل أو نهار الملائكة تبلغ إن لله ملائكة سياحين يعني في الأرض يبلغونني عن امتي السلام وطلبهم منك الدعاء تدعو لاخوانك المسلمين تتحرى الدعاء لهم في عرفات وفي المشعر الحرام وتتحرى الدعاء أيضا بعد رمي الجمار بعد رمي الجمرة الصغرى ورمي الجمرة الوسطى وأيضا عند الوقوف على الصفا والمروه هذه ستة مواضع فالحج يشرع لك أن تقف وتدعو وتتحرى فيها الدعاء الدعاء فيها حري بالإجابة فتتحرى الدعاء في هذه الستة المواضع تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك وبعض الناس يتحرى الدعاء عند القبور وهذا لا أصل له هذا لا أصل له ولا دليل على مشروعيته أي قبر كان لأن زيارة القبور شرعت لتذكر الآخرة والدعاء للموتى والسلام عليهم لا لنتحر العبادة والدعاء ولا لنمكث عندها ولا لنتخذها عيدا هذا كله لا أصل له فالقبور تزار للسلام ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر وقف أمام قبر النبي عليه الصلاه والسلام والقبلة خلفه وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابا و يمشي اما تحري الدعاء و يبقى يدعو لنفسه و يدعو لاخوانه الى آخر هذا كله لا أصل له في الشرع المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حسن الله عليكم هذا يقول هل يجوز تعزيه الكافر تعزيه الكافر بكلمات فيها دعاء لميته بالرحمة أو المغفرة أو نحو ذلك هذا لا يجوز لا يجوز أما بكلمات أخرى يسليه بها أو يقول له اصبر أو نحو ذلك تأليف لقلبه وكسب له لعل ذلك يكون سببا في هدايته هذا لا بأس به هو داخل في عموم قوله تعالى لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتكسّط إليهم إن الله يحب المكسّطين إذا نوى الإنسان تأليف قلبه واستمالته استمالته إلى هذا الدين ولم يأتي بشيء ينهى عنه في حق الكافر فلا بأس بذلك حسن الله إليكم هذا السائل يقول زوجتي مرافقة لي لا تستطيع رمي الجمرات وسوف توكلني هل لها أن تبيث بميناء أو تبقى في مكة ليلتي 11 و12 من ذي إذا كانت غير قادرة على الرمي فلك أن ترمي عنها لك أن ترمي عنها بعد أن ترمي عن نفسك لك أن ترمي عنها إذا كانت غير قادرة على الرمي أما إذا كانت صحيحة وقوية وقادرة على الرمي لكن تخشى من الزحام فلا تنوب عنها في الرمي بل تنتظر الوقت الذي لا يكون فيه الزحام وتذهب بصحبتها وترمي أنت وترمي هي الجمرات وأما المبيت بمنى ليالي أيام التشريق فهو واجب من واجبات الحج يجب عليك وعلى زوجتك وكونها غير قادرة على الرمي ليس هذا رخصة لها في ترك المبيت أحسن الله إليكم هذا يقول هل يبطل الطواف أو هل يبطل طواف من انتقض وضوءه من انتقض وضوءه في الطواف يجب عليه أن يتوقف لأن من شرط الطواف الطهارة من شرط الطواف الطهارة لابد أن يكون الطائف طاهرا بينما السائل لا يشترط فيه الطهارة يعني لو قدر أن انسان انتقض وضوءه وهو في المساع وأكمل السعي السعي صحيح لأنه ليس من شرط السعي بين الصفة والمروه الطهارة لكن الطواف بالبيت من شرطه أن يكون طاهرا ولهذا إذا انتقض وضوءه وهو في طواف فعليه أن يتوقف عن الطواف ويذهب ويتوضا ويرجع ل الطواف من جديد. الله أعلم. هذا السائل يقول في المسألة قولان لأهل العلم من اهل العلم من يرى أن إذا انتقض وضوءه في أثناء الطواف فإنه يتوضا ويعيد الطواف من أوله ويعتبرون كالصلاه إذا انتقض الوضوء الطهارة في صلاة الإنسان يعيد. الصلاة من أولها ومن أهل العلم من قال يبني على الطواف السابق ويكمل من حيث انتهى والله أعلم نعم. هذا السائل يقول هل, ي... هل وجود كبسونات مضغوطة وغير مخيطة في ملابس الحرام يبطله الل... لعل المراد بها الأزارير أو المساكات التي تمسك الإزار أزارير تمسك الرداء أو الإزار الرداء الذي يوضع على أعلى البدن بعض الحجاج يأتي برداء وفيه ازارير ستة أو خمسة أو أكثر أو أقل ويزر الرداء من الأمام فيكون أشبه ما يكون بالمخيط يكون أشبه ما يكون بالمخيط ولهذا ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك، فيضع الرداء ويرميه، يرميه على عاتقه، وإذا سقط يعيد ويرمي مرة ثانية، هذا المشروع في حقي. أما الازارير فهذه إن كانت موجودة في في إحرامه لا لا, لا يترك إحرامه يستفيد منه لكن لا يستعملها، يستفيد من إحرامه لكن لا يستعمل هذه. الأزارير نعم جاءت أسئلة كثيرة عن متى يجوز الحج عن الغير الحج عن الغير لا يكون إلا إذا حج الإنسان عن نفسه إذا حج عن نفسه حج عن نفسك ثم عن شبرما إذا حج الإنسان عن نفسه وأدى الفرض الواجب عليه له أن يحج عن غيره العام الواحد ليس فيه حجة إلا عن شخص واحد إما عن نفسه أو عن شخص واحد أقول ذلك لأن أحد الحجاج قبل يومين سأل قال أريد أن أحج هذه الحجه عن أمي وأبيه يعني يجعل النية في الحج عن أمه وابيه في نية واحد هذا لا يجوز الحج يكون عن النفس أو عن الغير شخصا واحدا لا يحج عن أشخاص في حجة واحدة إذن هل هناك شرط في المحجوج عنه المحجوج عنه إذا وصلت إلى الميقات تعقد النيه عن من حججت عنه في قلبك وإذا قلت لبيك عمرة وحجا عن فلان ابن فلان لا بأس بذلك وأعمال الحج تمضي فيها ولا تقول عند الطواف نويت أن أطوف عن فلان أو نويت أن أسعى عن فلان نويت أن أقف بعرف عن فلان هذا كله لا أصل له النية معك من أول العمل من الميقات ماضيه عن فلان وهي ثابته في قلبك عنه من <تصفيق> الذي يحج عن الذي يحج عن ويناب عنه في الحج هو أحد شخصين إما شخص ميت أو شخص هرم أو مريض مرض لا يرجع برؤه أما الإنسان القادر بدنيا الإنسان القادر بدنيا هذا لا يحج عنه لا يحج إلا عن الإنسان المريض مرضا لا يرجع برؤه او الإنسان الميت هذا الذي يحج عنه حسن الله إليكم هذا يقول كيف التوفيق حفظكم الله بين كون الله عز وجل هو خالق الشر وبين ارادته الخير لجميع خلقه الله عز وجل خالق كل شيء الله جل وعلا خالق كل شيء وهذه اللفظه التي جاءت في ورقة السائل الأسلوب الأنسب في مثل هذا المقام أن يقال مثل ما جاء في الآية وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أو نقول الله خالق كل شيء فكل شيء خلقه الله جل وعلا وفي الحديث والشر ليس إليك والشر ليس إليه ولهذا الشر ليس في أفعاله ولكنه في مفعولاته أي مخلوقاته المنفصلة عنه سبحانه وتعالى والشر ليس إليه تبارك وتعالى وليس في أفعاله جل وعلا وإنما في مفعولاته المنفصلة عنه وليس في ما يخلقه الله سبحانه وتعالى ما هو شر صرف بل فيه خير من جهة وفيه نفع من جهة وفيه فائدة من جهة وهذه الحياة ميدان للامتحان والابتلاء خلق المخلوقات ليبلوهم وليميز الخبيثة من الطيب والواجب على العبد أن يكون مؤمنا بأقدار الله سبحانه وتعالى كلها بالقدر كله خيره وشره من الله تعالى وأن يجاهد نفسه على تحقيق العبودية لله وطلب رضاه جل وعلا والاستعانة به في ذلك كله بارك الله فيكم هذا السائل يقول هل يجوز للحاج بعد قيامه بالعمرة وفي انتظاره للحج؟ أن يقوم بعدة عمرات على والديه وأهله من الأموات تكرر العمر داخلا وخارجا من مكة لا نعلم له أصل في فعل السلف والصحابه رضي الله عنهم ولهذا إذا أكرمك الله وذهبت إلى مكة واعتمرت إن كان معك ساعة من وقت تطوف وإذا كان زحام دع المجال لمن يؤدون الفرض وإحفظ وقتك في مكة بالقرآن والدعاء وذكر الله وحفظ السمع وحفظ البصر وجاهد نفسك في ذلك أما تكرار العمر فهذا لا نعلم له أصل في فعل الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أحسن الله إليكم هذا يسأل عن معنى الخدر في وصف الصحابة للنفس السلام بأن أشد حياء من في خدرها العذراث الخدر،, الخدر هو المكان الذي تكون فيه في البيت جانب من البيت فأشد حياء من في خدرها أي في بيتها ومحلها ومنزلها ومكانها نعم وهذا يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة الشهرية خشية أن تأتيها الدورة وهي في النسك إذا كان استعمالها لها لا يضر بصحتها ولا يؤثر على صحتها فلا حرج لا حرج عليها في استعماله هذا السائل يقول إن شاء الله سوف أقوم بعمرة لأمي وأقوم بتوكيل شخص آخر شخصا اخر لينوب عنها بحج فالسؤال هل عليها هدي هل على امه هدي هو الان صوره المساله ان العمره هو اداها عن والدته والحج اناب فيه ويبدو انه اناب من يحج عن امه حجا مفردا ففي مثل هذه الصورة لا يكون هناك هدي الهدي يكون في حق الشخص الواحد الذي أدى عمرة وحج في سفرة واحدة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي سواء كان نية العمرة عنه والحج عن غيره أو العكس المهم أنه شخص واحد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 على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين